بسم الله الرحمن الرحيم هل هتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ قاشعة عاملة ناصبة تفلى نارا حامية عيل آنية ليس وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيط إلا